أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدهاها يصونها ولا يخاف عقباها الله اكبر الله اكبر الحمد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 فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف.